لا نفترق احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفل لو تقابلنا مرة واحدة استحالة نفترق احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفل ده احنا لسه ما تقابلنا شو تقابلنا ثم البقاحة يحصلين ما تقابلنا شو تقابلنا أم البقاء لو تقابلنا لو حد فينا حب حاجة تاني عمر ما لو سألنا تاني تاني هنلاقيه بيحباه مش عشان ما يختلفش ولا خايف لا عشان بيحباه وما كانش عارف. لو حدي فينا حبا حاجة تاني عبر وحبا لو سألنا تاني تاني أنت إيه بحباك خش عشان ما يختلفش ولا خالف عشان أيوة بنفكر سواف نفس الحاجة في نفس الوقت كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايي دلوقت أيوة بنفكر سوا في نفس الحاجة في نفس الوقت كل واحد عارف فين التاني بيعمل اي دلوقت احسس ما بيشوفوا الكلام لشو ليه ما لو حد فينا حب حاجة تاني عمر وما حبها لو سألت تاني تاني هنلاقيه بيحبها مش عشان ما يختلفش ولا خايف لا عشان بيحبها وما كان ساري لو حد فينا حب ما يختلف شي ولا خان لا عشان بيحبها وما كانش